Take the road away now بي الخذت روحي جتك شايل جروحي مشيت co وناحي w tym لدموع Niech pan ucieka od tego, co jest w tym momencie. Niech زينب آواسيها فلا انسى ماسيها صياط الفوق لضلوب حسيما وحسينا فرض واجب علي اجب هاي الزيارة آواسيها ودمع عيني تجارة رغم كل جور ليام ورغم هضم الليالي اجيت بحزن والا nab <tol> Zamęt, Późnictwo, mściwość, niech niech niech niech niech niech niech niech niech niech النواصب ما تخوفنا على حبك تحالفنا نلا يوفرما حسينا وحسينا نقل لك هاي أبو الأكبر اخذ دمنا وبعد أكثر نجي وبركان يتفجر إذا صوت الشرف صار لهالمسيره على الموعد ماكب اجينا وكلنا غيره ترف للثارات وهتاف الغيره عالي وانا المسافات على will. Oh. روحي لك فد والعمر دونك فلا يسوى نضحي لك ملايين حسين وا مواكب عشقنا الشاية وقرينا زيارتكاي نخط اسمك على الرايه لك احنا مجانين حسين وا حسين نخلي العالم بدنش في دموعنا نفرش يزور الخالق بعرش يطوف عليك يا حسين مثل عرش الله قبرك لهن يا لليطوفك كتاب البارين نحرك قريناها حروفك أنا بين الضريحين عشت عالم خيالي سليت عباس يا حسين Pani przewodnicząca! Ta gęba, że بجسمك tym momencie, ضمك w وتنوح momencie, kiedyś w tym momencie, kiedyś w tym momencie, kiedyś w tym مكسور خاطرها بجد صبرها بعد يا عيلتنا سلام من واقف سلام سلام من رقيب زينب تجيب ابتجيب تقلك رد عليا نا الطفل الغريب رقيب ديرة الشام بقت من غير والي وانا ما بين ايدي Nieb swojeli. Święty Al-Ka'ida, nami. Nie, على قبرك مثل زينب نون يا سيدي وننحب يهون التعب من نتابلك نتحمل جروح حسين وحسين عهد يا الغالي منعوفك حزنها ارواحنا نطوفك بعدها قلوبنا تشوفك على التربان مذبوح حسين وحسين ننادي وانت تسمعنا يقام شرب مدامك لم صابك تفجانا ولم ما فارق الروح وزينا وزينا. أبد ما تطفى نارك ولا ننسى المصيبه نناشد يمتثارك يثار الله وحبيبه مصابك يوم عاشوري ضلعي شبالي حونه وبقلب مجموعي على زينب سوالي تجيت بأربعينة أسورك يا حبيبي دمعتي تقول وينك يا رجواي وقبيبي ينادي القلب يا حسين إليك شوري إليك شوري يطار مشيت, مشيت وين على زينب, زينب سوالي <تصفيق> للشاعر الشيخ وسام الشويلي